السلام عليكم و ح م ه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على عشير ا ل م س ل ي ن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على نبينا م ح م م ض ط ر ن أ او قريبا مره اخرى أ و نعود مره اخرى إ ل ى كم ع ل ض ا يعني ف ه النقل ة ا بالله تعالى في ا ل م ض ا ن و ق ض ي ة التقوى التي تدور حلها علاقه المؤمن بالله تعالى وبرسوله وتدور عليها ا ل ن ج ا ة في الدنيا و ا ل ا خ ر ة ويدور عليها الحاجز في الدنيا وعلاقه ف الدين الآن وهي ق ض ي ة التي نسمعها ا ل آ ن لنقيس عليها هذه الاحوال التي نضر بها وهي ق ض ي ة في الغايه ا ل ا م و ا ق ض ي ة وعلاقه هذا ا ل ت غ ي ي ن في رمضان ببقيه ايام العالم ب ب ق ي ة ان يكون ا ل ل ه متدين في كل أ ح و ا ل ل أ ن ه ساهر الى الله تعالى في كل وقت و أ ن ه ي ش ك ان يلاقيه الله تعالى وعليه نعود قليلا إ ل ى شعبان لنفهم هذه القضيه ا م ك ت م ل ة لقد ا ل ت ا ح ت الوقت والجهد كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يقول هذا شهر ي ا ف و عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى رب العالمين و أ ن ا حكم ان يرفع ع ل ي وانا صائم و أ ن ظ ر الى هذا ل م خ ت ص ة ب السريع لتفهم هذه القضيه ثم ننتقل إ ل ى رمضان إ ل ى حالنا الان هو صلى الله عليه وسلم في أ ي ا م ا ل غ ف ل ة لا يغفل كما يغفل الناس إ ذ ن في شعبان وهو شهر ا ل غ ف ل ة كما يقول ل أ ن كل الناس يقول إ ا الامام رحمه الله رمضان س ي أ ت ي إ ن شاء الله ونصلي ونصوم ونكون ونتصدق ونفعل فيغفلون عن شعبان انظر الى هذا المعنى ا ل أ و ل وهو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر أ ب د ا ً عن الله تعالى خ ا ص ة في تلك ا ل أ و ق ا ت التي يغفر عنه الناس ف ك أ ن المعنى ان ع ل ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا غفله فيها و أ ن ه ذ ه ا ل ع ل ا ق ة إ ذ ا كانت في شعبان على هذا الحال أ ن ه لا يغفر فعندما ي أ ت ي شهر العمل والجد والاجتهاد والتقوى و ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة والقيام والصدقه و ا ل ز ك ا ة وهذه ا ل أ ع م ا ل الصالحه ة إ ذ لا بد أ ن يكون أ ع ل ى حالا و أ ج ل مقامه صلى الله عليه وسلم لذلك اذا خرج من رمضان لم يخرج كما نخرج نحن ا ل آ ن نحن نخرج من رمضان لا قيام ولا صيام ولا ذكر ولا ق ر آ ن ولا شيء إ ل ا من رحم الله إ ذ ن هذا المعنى ا ل أ و ل أ ن ه لا يغفل عن الله تعالى حتى وان غفل الناس لا يغفل المؤمن أ ب د ا ً عن الله تعالى لذلك إ ذ ا خرج رمضان ما وجدت المؤمن غفلا ً على العكس ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان قال ترفع فيه ا ل أ ع م ا ل إلى رب العالمين ف أ ح ب ان ي ر ف ع عملي و ا ن صائم ترى ماذا يقدم ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ع م ا ل في شعبان انه يقدم أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل و أ ع م ل ا ل أ ع م ا ل واجل ا ل أ ع م ا ل و أ ك ث ر ا ل أ ع م ا ل و أ خ ل ص ا ل أ ع م ا ل لله تعالى لا بد أ ن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي شعبان ليقدم فيه أ ع ظ م ا ل أ ع م ا ل ل أ ن ه لا يقدم إ ل ا ذلك لماذا لان هذه ا ل أ ع م ا ل ت ف ا ل ر ب العالمين ترفع الى ربه سبحانه وتعالى أ ع م ا ل ا ً قصرا لا اخلاص فيها, فيها الملل وفيها التكاسل ويقوم عليها المرء يود ان يخرج منها وهذه ا ل أ ح و ا ل التي م ع ا ن ي ا لا تفضل ا ل أ ع م ا ل ترفع الى ا ل ت ع ا ل م النبي صلى الله عليه وسلم ومن أ و ل ئ ك المتبعين له المحبين لسنته المحبين لله تعالى المتعلقين بالله في كل و ق ت ه م ثم يأتي اردت ل ان ا ص ب ع ل م ن ا ذ ل ك أ م ه ا على ا ل أ ن في ا ل ف م ه على ا ل ص م ا ل م ه على المسلمه ي على ا ل ن ص ل م ن ا ل ش ب ا ل ك ل أحد ا ل ل ه ت على ا ي ن المسلمه على ا ل اغفروا س ل م ه على المسلمه على المسلمه ش على ا ل م س ه م ه على المسلمه لان يخرجوا من ا ل م ش ا ح ن ة و أ ن يتصافوا بينهم و أ ن ي ت و ا د و ا و أ ن يتكافلوا و أ ن ي ت ر ح م و ا إ ذ ا جاء رمضان جاء على هذه المعاني أ ن ه لا غ ف ل ة في شعبان ولا في رمضان ولا في شيء و أ ن ه تفار أ ع م ا ل ص ا ل ح ة ك ث ي ر ة م خ ل ص ة لله تعالى يبشر فيها أ ع ظ م ا ل ب ا ز و ي أ ت ي وقد أ ص ل ح نفسه اصلح بينه وبين غيرهم ن الناس جميعا ي أ ت ي رمضان اين أ ج ل وقد دخل بكل هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ل م خ ل ص ة وقد ه ز ل نفسه واستعد للصيام ف ص ا م شعبان الا قليلا و إ ن كبوا على مصائب وياتي أ ر ج زكاة أهوالهم ش د زكرهم لله تعالى رمضان وهو ممسوء ا ل م غ ف ر ة اذا الذي فتحه الله تعالى ليغفر ا ل ع ب ا د ليخرجوا من رمضان مغفورا لهم وتظهر عليهم بشائر ا ل م غ ف ر ة لا ا يخرجوا من رمضان لا تظهر عليهم بشايات ا ل م غ ف ر ة بل يعودون سيرتهم الاولى إ ل ى التكاسل و ا ل ن ا م والبعد عن الطاعه والتفريط في القيام والصيام والذكر والقران و ا ل أ ع م ا ل الصالحه ويعودون كما كان ا لله و إ ن م ا جاء رمضان ليخرج منهم ب ا ل م غ ف ر ة فتظهر عليه ب ش ا ي ه ا وهي الاقتراب من ا ل ل ه تعالى والتجافي عن ذ ل ك الغرور والاستعداد للرحيل إ ل ى الله تعالى وتجهيز الزاد الذي يقابل به ربه سبحانه وتعالى حين يلقى الله لانه إ ذ ا نظر المرء إ ل ى زاده الذي يتزوده اليوم يوازي ي أ ن يقابل به ربه سبحانه وتعالى من نعم ما فعله يمكن أن الحسن الذي يلاقيه به الله كل واحد يقول فعله كل يعلقه علاقته الله تعالى قبل علاقته سيئة هو به إ ذ ا جاء رمضان علمنا مبدا جديدا وهو أ ن ه يدخل رمضان بهذه ا ل أ ش ي ا ء التي ذكرنا لماذا ل أ ن ه قد جهز نفسه بها ب م غ ف ر ة الله تعالى ل ل أ ت ق ي من النار ل ر ح م ة الله تعالى الكبرى لا يدخل لها كذا على ذلك الحال الذي هو قد ا م ت ل أ تقصيرا وتفريطا لا و إ ن م ا يدخل مستعدا لتلك ا ل م غ ف ر ة قد ت ه ي أ ب أ س ب ا ب ه ا وتجهز بكل هذه ا ل أ ع م ا ل التي يمكن أ ن تكون سببا في أ ن ي أ ت ي عليه رمضان فيزداد من هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة حتى في رمضان نفسه صلى الله عليه وسلم نذكر هذا المعنى ا ل أ و ل قبل ان ق و ل وهو الذي أ ش ه ر ن ا اليه وهو ما ياتي رمضان وقد تجهز ا ل ه ذ ا العمل لهذا المعنى وهو بان ا ل م غ ف ر ة والتجاوز بمعنى ا ل م غ ف ر ة معناه أ ن النبى الذي شرق له لا شوق له ا ل م غ ف ر ة لا شوق عنده أ ن يغفر الله له و أ ن يعتقه من النار و أ ن يخرج م ر ح و م ا من هذا الشهر كيف يستعد له كيف يستعد وهو لا شوق له أ ص ل ا ل ل م غ ف ر ة ولا تطلع لها ولا هي على باله بهذا الحال الحسن الذي يحزن عند فقده والذي ي ت أ ل م أ ن يفوته ا ل م و ص و ن المغفور الذي ت ت ح ر الله تعالى و إ ذ ا لم يغفر له فيه فمتى يغفر له لذلك جاء رمضان وهذه ا ل أ ش و ا ق التي نفتقدها نحن المؤمنين اليوم ج ا ء وهي في أ ع ل ى حالاتها مشتاق أ ن يغفر الله له مشتاق أ ن يعتق من النار فمن زحزح عن المال و ي ا ت و ا ل ج ن ة فقد فات ويكفر عنهم س ي ئ ت ي ن وكان ذلك عند الله فوزا عظيما اذا جاء رمضان إ ذ ن ولم ي أ ت ي ب هذه ا ل أ ش و ا ق ولم ي أ ت ي ب هذه ا ل أ ع م ا ل التي ذكرنا فان له أ ن ي ح ص ل ا ل م غ ف ر ة لا بد أ ن يخرج من رمضان كما س ر ج ن ا ياتي رمضان حتى في نفس رمضان لازالت أ ش و ا ق المغفره تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال الحسن ف إ ذ ا جاء العشر الاواخر من رمضان تفرغ لله تعالى تماما فبعد أ ن كان يقوم ليلان صلى الله عليه وسلم جاء العشر فاحيا ل ي ل ة و ا ي ق ب اهله وجده وشد المئزر واعتكف في بيت الله تعالى لا يكلم أ ح د ا ولا يخالط أ ح د ا و إ ن م ا يكلم ربه ويعتكف بقلبه وقالبه على الله تعالى يعتكف بذلك كله يرجو أ ن ي ح ص ل ل ي ل ة القدر ا يرجو أ ن ي أ خ ذ بحظه من الانس بالله تعالى من شكوى و ر ا ب ت ه وما هو فيه لله من الدعاء والتضرع لذلك كان ي أ ت ي في هذه ا ل أ ي ا م صلى الله عليه وسلم لا ياكل ولا ينام لا أ ولا أ ش ر ب ولا ينام كان يواصل الصيام بغير أ ك ل ولا شرب حتى ان الصحابه وصلوا قال لا لا يواصلون لستم كهيئتي و اراد ان يواصل يعني أ ن ي أ ك ل و ل ا ي ش ر في يومه لي... ليتخفف من ا ل أ ك ل والشرب وغيره ليتفرغ بالفكر والذكر ليتفرغ بالله تعالى ليصلح ت تعالى ف ر غ بالله ل ي أ ح و ا ل ه لينس أ بربه لتصح علاقته بعد ذلك بالله فيخرج من هذه ا ل ع ل ا ق ة لا تنفصم ل ل أبدا قد ت ع ا ل ب ه و ا ل ل والتضرع له أقبل عليه ت ع ق به بمحبة إ ذ ا خرج من رمضان لا تنتهي هذه ا ل أ ش و ا ق و لا ينتهي هذا الانس و إ ن م ا استمرار هذه ا ل أ ش و ا ق و ذلك الانس و تلك ا ل م ح ب ة و هذا التعلق بالله و التضرع له م و هذا الدعاء لله جل و علا وهذا التفكر في معاشه ومعاده يستمر معه بعد رمضان ل أ ن ه ليس من المنطق ولا من العقل ولا من الشرع ولا مما يعطي الله و ي س و ي ي ب عليه ويعطي جزيل الحسنات سبحانه وتعالى أ ن تتفرغ له في العشر أ و ا خ ر ثم ت أ ت ي بعدها وكانك لا تعرف ربك ولم ا تقم له و ل ن تصن له و ل ن ت أ ن س به و ل ن تذكره ل ا ان تحقق عبد بمثل ذلك كان الله الامر يانس بربك ولا ينام إ ل ا له كما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ك ا ن و لا ن م و ن إ ل ا قليلا من الليل و ل ن يكن و ذلك في رمضان بل في كل أ ح و ا ل ه لذلك كان من فضل الله تعالى أ ن ه إ ذ ا دخل العرب على هذه العشر بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ن م ا يخرج منها أ ح س ن حالا ل أ ن ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع ذلك إ ل ا لتكون هذه التقوى على هذا الحال و على هذا ا ل م ع ل ى الذي يصل به الانسان إ ل ى تلك ا ل ج ا ئ ز ة من ج ا ئ ز ة الرب في هذه ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ي ر ة من رمضان فيغفر له أ و فيعتق من النار فيرحم فيفوز فوزا ل عظيما إلا هذه وانظر إ تع... ل ى عذابنا وما نتعلم به حتى نعتكف لله وحتى لا نقبل عليه وحتى لا ن أ ن س به وحتى لا نقبل عليه هذا ا ل إ ق ب ا ل من المحبه والشاور وانتظار ا ل م غ ف ر ة و ر ؤ ي ة ليله ة القتل القدر ا ت ع هذه الأحوال التي ي ش ك لماذا يخرج رمضان على حال غير الحال الذي كان فيه في رمضان ل أ ن ه لم ينظر إ ل ى هذا المعنى الذي نتكلم عليه وهو أ ن ارتباطه بالله و أ ن تعذقه به و أ ن انسه به و أ ن محبته له و أ ن إ د م ا ن ه لذكره لا يختلف في رمضان بل رمضان ي أ ت ي لترتفع هذه العلاقات ولترتقي إ ل ى الله تعالى أ ك ث ر مما ك ن و ل ت ت ن ز ل ر ح م ة الله تعالى ولتنتظر عدق رقبتك من النار حينئذ تفرج على هذا الحال الذي كان أ ح س ن و أ ف ض ل ف إ ذ ا كان في الغفله على أ ح س ن ا ل أ ح و ا ل في رمضان قد ازداد من ذلك يخرج ب ع ض رمضان على أ ح س ن منها وهو الذي يبين ا ل أ ح و ا ل ا ل ت ي نحن فيها التي تبين هذه ا ل أ ش و ا ق ا ل ه ز ي ل ة التي نحن فيها إ ذ ا كانت موجوده ل أ ن ا ل أ ش و ا ق ا ل ه ز ي ل ة يبينها يبينها هذا العمل الهزيل منا سواء في الظاهر أ و في الباطن في القلب أ و على اللسان أ و في ا ل أ ع م ا ل أ و في ا ل ا ع ت ز ا ر على الله تعالى أ و في الملل من ع ب ا د ة الله تعالى أ و في تقصيرنا وتفريطنا أ و في التكاسل والنوم او في ا ل ر ج و ن إ ل ى الدنيا التي كانت السبب إ ذ ا نظرنا إ ل ى هذه ا ل ع ل ا ق ة ن خ ص ن ا ه ا هذا التلخيص وهو ان الله تعالى لم يخلق كل هذه ا ل أ س ب ا ب في الدنيا إ ل ا لتوصل إ ل ي ه سبحانه وتعالى و إ ن الوصول إ ل ى الله تعالى يعني م ح ب ة الله يعني الانس بالله يعني التجافي عن دار الغرور ف وصفاته في ت تتحقق ه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لا تتحقق إلا في ذلك ثم إ ن ا ل أ ن س ب لا يتحقق إ ل ا بدوام ذكره و إ ن ذلك كله لا يتحقق إ ل ا بالتجافع ي ن و ي ا ل غ ر و د و أ ن ه ا س ب ي ر الراحلين إ ل ى الله تعالى يتزودون منها كل يوم م ر ح ل ة حتى يصلوا الى الله على الحال الحسن متى وصلوا وقد علموا أ ن ه م يمكن ان ينقضي عمرهم في أ ي وقت كان المتصلون بالله تعالى إ ذ ا جاءهم الموت وجاده على هذا الحال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح ب لقاء الله أ ح ب الله لقاءه إ ذ ن هذه فتسفة قضية هي ف ل س ف ة ق ض ي ة كما يقولون هي م ح ب ة الله ا ل أ ن س به ت ج ا ف ع ا بغير الغرور محبته ا ل ح ص ل ه بمعرفته والتفكر جاء رمضان إ ذ ن وجاءت العشر ا ل أ و ا خ ر ليترك نومه و أ ه ل ه ونساءه وليترك طعامه وشرابه قال ل أ ن الشيطان يجري مجرى مجر الدم. مجر الدم فيقبع ويسد عليه م ج ا ر ي ه ف إ ن خرج بعد رمضان لا تفتح هذه المجاري مره اخرى لا و إ ن م ا قد أ غ ل ق ت مجاري الشيطان لتتعذب النفس وتتعذب رقى ر ا ل ويصير ح إلى الله تعالى و متعلقا بالملل الاعمى لا م ف ل د ا إ ل ى ا ل أ ر ض وشهواتها ونزواتها بل تعلق بشهوات اخرى م ح ب ة الله تعالى والانس به و ا ل إ ق ب ا ل عليه والتعلق به الرضا و ا ل إ خ ب ا ر و ا ل إ ن ا ب ه لله جل ل ع ل ا والخوف و ا ل خ ش ي ة والرجاء ودوام الذكر لله تعالى و ا ل د ع و ة له وتحبيب الخلق فيه والنهي ب المعروف ا عن المنكر والقيام بمصالح المسلمين كل ذلك يتحقق حينئذ عندما يعرف هذا الحال ف إ ن خرج من رمضان خرج متحققا بهذه الحالات الحسنه ا ل ج د ي د ة الناظر اليوم فيما نحن فيه يتحسن إ ذ ن على هذا الحال ك أ ن القائل يقول قد اتيت لتقول هذا الكلام بعد انتهائه بعد انتهاء رمضان لم يكن بد إ ل ا أ ن يقارب وهذا المعنى هو الذي يقول وماذا نفعل حينئذ فيما نحن فيه اليوم إ ن و ل م ا يفعله المرء اليوم هو أ ن يحزن على ما فات من لم يحزن على ما فات ف إ ن ه لا ش ت ي ا ق له لما يكون من لم ي ح ز ن على حظه الذي فات من ربه ومعرفته به وتعلقه به ومحبته له إ ذ ا حال اي شيء ي ح ز ن على دنيا ف ا ن ي ة ز ا ئ ل ة أ و على غير ذلك مما هو فائل كما يقول ر ب سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما ي ج م ع و ن ف إ ذ ا لم ي ح ز ر على هذا الحال فلا أ م ل في أ ن يتضرع الى الله تعالى أ ن يحسن حاله ما لجرح بميت إ ل ه م ا لم يحس بهذا الحال فكيف يصحو وكيف يقول هو له شوق إ ل ى الله تعالى إ ل ى محبته إ ل ى لقائه إ ل ى السير في طريقه سبحانه وتعالى إ ل ى أ ن يكون وليا من أ و ل ي ا ء الله تعالى أ ل ا ان أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ ل ا ه ن امنوا أ وكانوا يتقون ويتقون هذه قصه رمضان من لم يحزن إ ذ ن على هذا الحال لا يرجى له أ ن ي ص ب ح ن ا ل أ ح و ا ل و أ ن ي ع و د ا ل ق ر آ ن والذكر لقد انتشرت الشياطين وكنت أ ح ك ي لهؤلاء المعتكفين ا ل ل ي ل ة انتشرت الشياطين بعد اذان المرض خرجت من السلاسل و ا ل أ ص ف ا د تذهب لهؤلاء الناس الذين لا يذكرون الله ولا يصلون ولا يصومون او هؤلاء المقصرين لا وانما تذهب هذه الشياطين أ و الى تلك المساجد التي اعتكف فيها المعتكفون وقاموا لربهم وصلوا وصاموا حتى تفسد عليهم ايامهم لن تذهب هذه الشياطين لاهل المعاصي قد كفوهم شرعهم وانما تذهب لاولئك الذين قد تعبدوا لتفسد عليهم ايامهم ولياليهم التي قاموها وصلوها والتي وذكروا فيها حينئذ ياتيهم من اول ليله ليخرجهم فيعود في, اليوم التالي في يوم الايه الى التقصير والتفريط والغفله مره اخرى فاذا ما صار يموه على الغفله نال بقيه ايامهم وهكذا لعلكم قد علمتم قصتنا هذه ا ل ق ص ة ق ص ة ا ل ل م ل من حزن ما لان ما نحن فيه يتعلق بكل أ م و ر المسلمين اليوم إ ذ ا لم ي ت و ا ل م س ل م و ن إ ل ى الله ويرجعوا ويصححوا عبادتهم التي ذكرنا و أ ن يصلوا الى معنى من معاني الانس به ودوام ا ل ذ ك و إ ل ى محبته فلن يتحرك احد منهم خاصه انهم ر ا ك ن و ن إ ل ى الدنيا نائمون إ ل ي ه ا مستحبون لها ل ي ب د أ المرء إ ذ ا من اليوم من لم ي ب د أ من اليوم لن ي ب د أ من مشى مع الشيطان بعد أ ن خرج من سلاسله لن يستطيع ا ل ع و د إ ذ ا كان في رمضان الاعتكاف ر ا ل ش ي ا ط ي ن المسجله ل وهو تقصد وفرط ولم يخرج ب م غ ف ر ة ولا عد تراه بعد ان خرجت الشياطين تراه يحاول م ر ة اخرى ا ا تلك محاوله غ ر ي ض ه الياء حتى و إ ن خرج المرء كذلك ف إ ن ارتباط ا ل م غ ف ر ة بالله تعالى والعتق من النار المرتبط بالله, المرتبط بالله جل وعلا هذا لا لا بد ان يعلن الله ان بابه مفتوح كذلك بعد رمضان فاذا ماتم الله بعد رمضان وندم على ما فعل ا وعزم على أ ن لا يعود وحزن على ما كان فيه من أ ح و ا ل وما وصل إ ل ي ه من اقوال ا وافعال لا ترضي الله تعالى أو هي الغفلة والبعض والخجاب ما المروح منه المغفرة ثم أحفال الغفلة أولا هي الله سبحانه تعالى وتعالى العبادة صالحة وفتور فإن فإن تترجم ومحاسمة ذلك كله إلى أعمال ومحاسبة للنفس وإقبال على الله يوشك ان يفتح لنا باب المغفره ومتى ا ر اخرى فهو لا باب مفتوح الى يوم يمكن ي القيامه م ر ل إ ذ ا أ ن ت مطالب بهذا الحياه السامع والمتكلم أ ن ي ب د أ من يومه ا ل ت و ب ة من هذه ا ل غ ف ل ة والبعد عن الله تعالى وعدم ا ل أ ن س بذكره و أ ن يحذر ا ل يوم ويوم وبعده أ ن يكون مستسلما فيه للشياطين التي انطلقت حينئذ س ي ج غ ل ه بالعيد والزيارات و ا ل أ ك ل و ا ل ش ر والسفر ومن ذ وكذا ا وكذا كان يوم كذلك كان ليله النوم وكانت ليلته كلها في الغفلات من لم يمسك نفسه اليوم فيتضرع إ ل ى الله تعالى حزينا على ما فات من حظه من الله تعالى وما لم يبلغ فيه من م ح ب ة الله تعالى ورحمته ومعرفته و ا ل أ ن س به ومن ا ل خ ش ي ة له سبحانه وتعالى والسرور والنعيم والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى وذكره ف إ ن ه لن ي ح ص ل شيئا وسنعود كما كنا تلك ا ل م و ع ظ ة التي ينبغي أ ن تكون م و ع ظ ة في قلب كل أ ح د و ذ ه ن لا يتحرك إ ل ا أ ن يكون لله اليوم م و ل م يتحرك له لن يتحرك صدقون هذه مسافه اليوم التي نحن فيها وما لم ي ت ح ر ك سنبقى هكذا تتوالى علينا النطق وتتوالى علينا المصائب والمحن وكل ذلك لا ينزل لا تنزل ع ق و ب ة إ ل ا ب ذ ن ب ولا ترتفع إ ل ا ب ت و ب ة و إ ن اصحاب الدين والمهمومين بالله تعالى الذين قد جعلوا همهم هما واحدا هو ربهم سبحانه وتعالى اولئك هم أ ع ظ م الناس مسؤوليه في تصحيح تلك ا ل أ ح و ا ل و ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى ومن لم يفعل ذلك قصر في حق ربه ودينه و م س ؤ و ل ه و إ س ل ا م ه ونفسه والمسلمين الرجوع الرجوع ا ل الله تعالى الاعتكاف هذا النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لم يعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان اعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر لم يقل عيد واكل وشرب و ك ل ا م الذي نسير عليه اليوم لا إ ن م ا كل همه كل همه كما ذكرنا ب يهمه بالله تعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إ ذ ا تحركوا الى هذا الحال يوشك ان تنعدل ا ل أ ح و ا ل و أ ن تصلح هذه ا ل أ ح و ا ل و أ ن يكون أ و ل ئ ك المتقون في ر ع ا ي ة الله تعالى وحفظه و أ ن يرفع عنهم و أ ن ي ك ل أ ه م و أ ن ينصرهم ان ت ن ص ر ا ل ل ه ينصفكم ويثبت أ ق د ا م ك م واحفظ الله يحفظك س ب ح الرجوع ن ه و ت ع ا ى ا ل ا ل ي و م اللهم ي م ب ك ل ب ل ا غ اللهم ف ش ل اللهم اغفر ن ا ج ن و ب ن ا واشرافنا في امرنا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ لنا من أ م ر ن ا رشد اللهم ا خذ بايدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إ ل ي ك اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا في رحمتك و أ ن ت ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا خيرا مما كنا اللهم ثبت اقدامنا واشلح صدورنا ويسر أ م و ر ن ا واربط على قلوبنا و ا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك أ ن ت الوهاب ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وثبت أ ق د ا م ن ا و ن ص ر ن ا على قوم كافرين و انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أ ع د ا ئ ك أ ع د ا ء الدين اهزمهم وزجادهم يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وردنا و ا ل ن ا ه د ا ا ل م ف ت د ي ي ن اغثنا اللهم اغثنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا اله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا يا كريم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ا ل اجعل جمعنا هذا ج م ع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما و ب ن ا ا ف ر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقول ا ح س ا ب و ب ن ا ا ه ن ا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قوه اعين واجعلنا للمتقين إ م ا م ا اللهم اعد علينا هذه ا ل أ ي ا م في ر ح م ة وخير و ب ر ك ة و إ ي م ا ن و أ م ن ويقين يا رب العالمين اللهم اجعل ب ل د ن ا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انزل علينا رحمتك واشملنا بعفوك وكرمك وجودك اللهم احسن الينا اللهم احسن الينا اللهم أ ح س ن الينا ر ب ن غ ف ر لنا و إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب إ ل ك ت ا ولا تجعل في قلوبنا غلا ل ذ ي ن آ م ن و ا ربنا انك رؤوف رحيم ل قولي ل هذا لي وعلينا خ رحيم و ر م ة ا العالمين رب